Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hamim. Tanziil al-kitab hakim Ma khulqun samawati wa al-arz wa illa bil-haqi wa ajalim musamma. والذين كفروا عما أنذر معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرقل في السماوات أيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارت من علم أَوْ أثارت من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من مي يدعو من استجيب له إلى يوم القيامة، وهم عند دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تطلع الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم هذا سحرا مبين أم يقولون نفترى قل إن نفترئته فلا تملكون من الله شيئا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ فِي كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَا كُنْتُ بِدَعْوًا مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُسْعَلُ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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّلسَّانِ الْعَرَبِيِّ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ليُذِّقَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بُشْرًا الْمُحْسِنِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ulā'ika aṣḥābu jannati khālidīna fīhā khālidīna fīhā jazā'an bimā kānū ya'malūn wa waṣṣaynā l-insāna biwālidayhi iḥsānā ḥamalat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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُوبَّةٌ إلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُلَّا إِلَّا الَّذِينَ نَتَّقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصديق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالديه أُفِّل لكم ما أتعذاني أن أفرج وقد خلت القرون من قبلي وهما وهما يستريثان الله وإلك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول أولئك حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم في أمم قد خَلَتْ من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبت طيباتكم اذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله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 وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا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 فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ خُرَّبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ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 لَمِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا نُصَدِّقُ مَا بَلَغَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا دَاعِيَ اللَّهِ Allah وَآمِنُ بِهِ يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَن لَا يُجْبِدَ عِيَارَ اللَّهِ فَلَيْسَ بمعجز في الأرض وليس لَهُ مِنْ دُونِهِ أولياء. في ظلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلَّص السماوات والأرض ولم يعِي بقلقٍ بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير.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 تصبر كما خل رأول العزم من الرسول ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة you can...